الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فأنقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار دار الآخرة خير ولا مدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما وظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون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 كرون. <تصفيق>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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها مداعبة ولك يؤخّرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الزنتهم الكذب أن لهم الحسنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قبلك قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ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 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل عن التخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء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 على مله وينما يجه لا يأتب خير هل يستوي هو وما يأمر بالعَدن وهو على سر مستقيم.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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والموكر والبغي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 تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء.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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأن عميه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين